يرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 114. وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 115. يسألونك ماذا أحل لهم 116. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْرِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُدُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَسْتَرِ 119. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاترين